بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيله الشيخ احمد بن عمر, عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه الماده اي فضل هذا بعض لهوله وعلاقه به بالعام طب ثانيه ان لا يكون استثناء اكثر من نصف استثناء منه عامل لهستان كبير ترصتها هذا لا شك أنه داخل في مقوم العالم قوله يا عبادي سيدك عليك سلطانه بل من يتبعك النظام هذا اثناء من, من هذا واضح تبين أنه داخل في الكمة العام أما العدد له عليا عشرة ملا ستة أغير فرعن أخرية في هذا المقام تبع من باب جادة في بعض وإلا له عليا عشرة عشرة ذلك من سيارة إنما هو من سيار القصوب يهتر هذا في مقام ذكر الصفة والصفة لا يتصص به أقل أو أكثر أو متاوي إلا الكل لبعض النوعي معدد ووصف معد ذلك يجي ذكر العدل من بابي ذكر المناسب ذكر الشعي ليه مكان المناسبين ثانيا قال من المتصف المتصف عرفنا المتصف على نوعي متصف متصف أو متصف مانا يستقل بهذا الشيء هو هو المتصف ذكر بالسفناء ثم قال منه الشرط ثم قال من المخصص المتصل الشرط توقف هذا المبتدأ فأخفر من المخصص هذا خبر مقدر والمرض بالشرط اللغوي وأطلق المصنف هنا الشرط وعنا به اللغوي لأنه عن راح وقال في علم الشرطية واحدة خواه لأن الشرط باعتباري راسوه أربعة شرطة وتكون الشرط عقبية في الحياة للعلم وعلم للإرادة يعني لا يمكن أن يولد إنسان عالما إلا وهو حي هذا العقل أنه إن صارت الحياة شرطا فيه وجود العلم هذا الشرط يسمى عقلي أن لا يجرط إلا به بالعقل ثاني الشرط العادي السلم وعول الضغط مثلا أنس النص عدله هي علو محسوس للنبي كل من نحوه أنه إن صار شرطا ثالث الشرط الشرعي للطهارة إليه للصلاة علم من جهة الشرع أما الصلاة إن كنت تتقوى بدون في ذو طهار لكن لما جاء الشرع لأنه أوفر حتى يصنع على وجود الطهارة يبرناك شرطاً صغير الرابع شرطاً اللغوي وهو المراد وهو المراد هنا إذن شرطاً عقلي شرطاً عادي شرطاً شرعي شرطاً لغوي الشرط اللغوي وهو لغة العلامة وهو لغة العلامة اشتهر عند الرسولين تعريف الشرط أنه العلامة هذا فيه تداخل لأن العلامة هي الشرط بس الراع وليس الشرط الشرط بإستان الله هو الإجزاء هو الإجزاء إذن الشرط هو العلامة في لغة العرافة وأما الشرط هذا شيء أعظم حينئذ قوله وهو لغة من العلامة وهذا تسجيل للشرط بفرس الله الذي هو الشرط وهنا بسكونها الشرط وليس بفرسك الاوضاع اني بنفكر بيه بالذات فكروا بيه والمراقب به الغنى تعليق شيء لشيء وجودا او عدم بهن الشرقيه او احدى قوا يعني شيء لشيء وجودا وعدما او عدم دخلت الانواع الاخرى الصف العقلي والعادي والشرعي واللغوي راجع اخراج الانواع الثلاثه الاولى فقال بهن يعني تعليق بإن بإن هذا جار مدروم يتعلق بقوله تعليق لماذا حصل التعليق؟ قال بإن يعني شرطية أو إحدى أخوات كما كانت حرقة لو أوي وإن شرطية حرق بالتفاق وإن ما حل بالثلاف ورجح ابن مانك أنها حرق كل المشام ذهب إلا أنها عثم هذه محل مزاح وما عاد هذين الدوائم حرقين فهما صحيح أسماء إذن تعليقه شيء بشيء وزودا او او عجبا ام جاء زيد زيء هذا تعليقه شيء بشيء وزود كذلك ان لم يأتي زيد لم اهل تقول تعليقه شيء بشيء لكنه عجب لذا التعليق قد يكون في الوزود وقد يكون في العدم بقيم الشرطية واحدة قواته ولذلك لو قيل اكرم القلابة ان يجدها والشرط مخصص سواء تقدم أم تأخر شرط يعتبر من من المخطفات يعني سواء تقدم يعني شرط في لسان عرم قد يتقدم على المشروف وقد يتأخر مثال المتقدم قول تعالى في المشرفين فهمتابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا تبيهم والآخر فخلوا تبيهم انتابوا هذا العصف يتقدم هنا شرط على المشروف وهذا لا يقوم الاعمال في لسان عرم ولا استنى أنه يتبين يتمين وأما قام القوم إلا زيدا إلا زيدا قام القوم إلا قام إلا زيدا القوم هذا محل, محل. المساعدة وفعله لا يتقدم عليه عن الفعل ويتوقف بينه فإن تأبوا وقاموا صار هذا شرط لأنه معلقوا به بهين الشرط أو شرط اللغوي وتقدم على قوله فخلوا سبيله فمثال المتأخر قوله تعالى والذين يمتغون الكتاب مما ملكا ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم في خير قوله والذين يرتغون الكتابه مما منت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم في خير فكاتبوهم العموم هنا فكاتبوهم مطلقا ان علمتم فيهم خيرا او لا لكن لما جاء قوله ان علمتم فيهم خيرا مفهوم والا تعلموا فيهم خيرا فلا تكتبوا فرق قول فكاتبوهم مطلق او عام فيشمل النوعين ان علمتم فيهم خيرا او لامرتك فاسبوه لكن قيد هنا صار شرطا صار فيه اخراج اخرج ماذا ان لم تعلموا فيهم خيرا فلا تفاسبوه عندئذ يشبث نقيض الحكم الثابت له العام اذا الشرط المخصص سوى ان تقدم او او تأخره اكرم القلابة ان اتهدوا ان اتهد القلابة اقدمت قدمت او اخر ثالثا من المخصصات المتصلة ما يسمى بالصفه الصفه وهو مخصص المصفه لانه لا يستقل بنفسه مفهوم الصفه عند الاصوليين عام من مفهوم الصفه عند النحاة عند النحاة الصفه هي النعت والنعت هو لكن هنا لا يدخل في بدل فبدع بعض النقول في حال والنعت وهو ما عرفه بقول ما اشعر الصفه وهي ما اشعر ما يعني لفظ ثم قال بدل بدلا لو كان بدلا او حالا او نعتا اشار بمعنى يخطف به بعض افراد العام من نعت او بدل او حال قول من نعت من بيانيه فاصطب بها قوله ما ما مغر جاء ابي من اي هي صارت مفسره اذا نقول انما أن يكون نعتا او يكون بدلا او يكون حالا يشعر هذا النعت بأن بعض أطراب العام قد خرجت لكونه لم يتفضل هذه الكلة. والمثال الذي يأتي يبين لكم ذلك مثال النعطي قوله تعالى فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم فتيات هذا جمع وهضيفه إلى الكافر وهما إذا معرف بالإضافة عام يشمل المؤمنات والكافرات المشركات لكن قال المؤمنات شعر بالمؤمنات هذا نعم من فتياتكم من حق جر فتياتي هذا مجرور بمن وهو مضاف كان مضاف ألي والمين للجن حق والمؤمنات هذا نعم وقف هو صفة أشعر بماذا أشعر بمعنى وهذا المعنى هو وقف الإيمان أشعر بمعنى الذي هو الإيمان يخص به بعض أفراد العام العام هنا فتيات له أفراد منه متصف بالإيمان ومنهم من لم يتصف بالإيمان عينيذ لما جعل وصفه أشعر بأن من لم يتصف بهذا الوصف قد أخرج منه من اللرض عينيذ صار فيه تخصيص فصار قوله من فتياتكم خاص بالمؤمن مع كونه قبل وجود الصفة النعم المؤمنات عام في الفتيات المؤمنات وفي غيره واضحا هذا إذن ما؟ يعني نعتم أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام هذا المعنى في هذا التركيز في هذا اللطف هو الإيمان هو؟ هو الإيمان أكرمت قلابا مطلقا ولو كانوا كساء لك لكن قلت المتهدين هذا صار نعتم أخرج بعض أفراد العام وهو من لم يتقصف بالارتهاب مثله الذي ذكره ومثال البدل قوله تعالى معرفه البدل وحكمه الا وحكمه لفظا من النحو قوله تعالى لله على الناس لا هذا نفي عام يشمل المستطيع وغير المستطيع اين اذا وقف هنا ولله على الناس عيد البيت عيد البيت وجب الحج على الناس مطلقا المستطيع منهم وغيرهم لكن لما قال من استطاع يعني الذي استطاع من هنا اعرابها انها بدل بعض من كل اين الكل الناس اذا من استطاع هذا بدل اشعر بمعنى ما هو المعنى هنا الاستطاعه هنا فهمت عند الاستطاعه يختص به بعض افراد العام الذي هو ان اذا الناس منهم المستطيع ومنهم غير المستطيع فلما جاء البدل استطاع بالمعنى الذي دل عليه البدل وهو الاستطاعه وان الافراد غير المستطاعين استطرد بهذا الحديث اذا من استطاع تسميه فقط مستطد كذلك فتيات كن مؤمنات المؤمنات, المؤمنات نسميهم خاص مستطد ومثال الحال قوله تعالى من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه ومن يقتل مؤمنا اينا عام اين العموم هنا اين العميق نيق نعم ليس مؤمنا الاول مؤمنا هذا مفعول به طيب فوج العميق يق اذا وصلنا للعموم ها من يق اه كل قال كل قال يشمل كل قال وَمَنْ يَقْطُ الْمُؤْمِنَا مُتَعَمِدًا فَجَزَاهُمُ وَالْفَهَلِ مَدْمَ سَمِينَ ها؟ أفضح روح فهد رذيب عطر وقع في جواب الشرط ايه اجتنى وقع في جواب الشرط اذا من؟ من يقصد هذه المرصونة؟ ترطية هذه من ترطية وليس المرصون؟ لماذا؟ لأني رتبة فعل الجزاء على الفعل من يقتل فجزاء اذا من يقتل من اي القات ثم تم عموم اخر وهو يقتل فعل مضارع منتسب من زمن الماضي والمصدر والمصدر الاصرفي انه نكره وهي نكره في اصياق الفعل وعني اذا فعله متعمدا يقتل على كونه متعمد متعمد هذا تم حالا وتم صاحب الحال اين هو؟ ها؟ وديد من الله تعييه تعييه كلها من يقتل صاحب الحال ها؟ ها؟ فاعل يقتل يقتل هذا الفعل المبارك اين فاعله؟ يعود على؟ ها؟ يعود على من؟ من هذه نتياغ العموم يدل على أفراد متعددة ويقتل واحد يقتل هو ما قالهم ما الجواب يدود فيه وجه ومن يقتل يقتل هو إما أن يعاد الضميل على لفظ من وهو مفرد وإما أن يعاد على معنى من وهو جه فيلود فيه الجن هو ماذا بالافراط ومنه قول تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الاخر وما هم قالوا من الناس من يقول الافراط هو قالوا وما هم بذلك قالوا الا نقول ما هو الفارق بينهما ان قال من يقول عاد الضمير على لفظ من وما هم بمؤمنين ما هم عاد الضمير على معنى من اني نجوز فيه مراعاه اللفظ مراعاه المعنى إذن ومن يقتل يقتل هذا فيه فاعل وهو ضمير مستتر متعمدا حال منه من الضمير هو القاتل إما أن يقتل عمدا وإما أن يقتل خطأا قوله متعمدا أخرج بعض أصاب العالم وهو القطأ إذن هذا الحكم متعلق بماذا بالقصر العمد في حد وأما القطأ فهو خارج به النقص اذا ما اشعر بمعنى يقتصد به بعض افراد العام ومتعمدا هذا حال الاشعر بمعنى وهو العمد يقتصد به بعض افراد العام وهو يقتل او من يقتله المخصص المنفصل هو النوع الثاني الذي يقتصد بنفسه هذا ثلاثه انواع التخصص المنفصل ما يقتصد بنفسه وهو ثلاثه اشياء الحس والعقل والشرع الحس والعقل والشغل آني ثلاثة بالاستقرام مثال التخطيص بالحس المرب الحس المشاهدة مرب الحس المشاهدة يعني ما يدرك بالبطر مثاله قوله تعالى عبد نيخ عاد تدمر كل شيء بأمن ربها تدمر كل شيء آه أدعمه كل لفظ عاد فيطلق على الجبال وعلى قوم عاد والسماء والشمس والقمر فذلك فهو داخل فيه عينئذ الحسن تفضل فان الارض ما زالت موجود والسماء ما زالت موجود فهذه الارض هي التي عليها قوم العالم وهذه السماء هي التي تحتها قومها اذا بقيا اذا كيف نفهم هذا فقل هنا تفصيل اخراج بعض اطراب العام بالحسن يعني الذي تبركه بالحسن هذا قول لبعض الوصولين والطواب أنه من إطلاق العام وإرادة الثقاف بمعنى أنه افتداء أفلق على ما جاءت عليه البيت كأنه قال تدمر كل شيئا بأمل ربها مما أذن بتدمير والشمس والسماء والأرض لم يؤذن به تدمير حينئذ يكون من باب إطلاق العام وإرادة الثقاف إذن العام نوعان عام. عام مخصوص السابق الذي أمس لذكرناها وعام لم يرد به التخطيط بمعنى انه يقبل التخطير وانما اطلق اللفظ واريد به بعض افراد افتداء قبل ان يستعمله قال هذا اللفظ من حيث هو بالنفذ وحد الكلمة كالناس مثلا الناس هذا لغض عام لكن يستعمله افتداء ولا يريد به ان يتلاوز من افراده بل يطلقه على بعض افراده اين اذن يكون من اصلاق الكل وارادة الجزء ونوع من انواع المجال الذين قال لهم الناس ان الناس قال لهم الناس وإن الناس هو قتل بالعموم الناس كلهم يتكلمون مصاطبه من؟ الناس هم المصاطبون وهم المصاطبون لكن المراد به إن الذين قال لهم الناس مراد به شخص واحد وأطلق هنا الكل وأراد به الجث في افتدائه فلم يتناول غيره ليس عندنا عموم هنا لكن اللغة قبل الترتيب هو متناول بجميع أفرادنا بعد الترتيب مراد به شخص واحد ان يحقدون الناس على ماء من نبي صلى الله عليه وسلم انطبق عليه الناس في لازم نقول هذا من اطلاق العام واراده الخاص وهذا مثله قال هنا تدمر كل شيء هذا اطلق العام واراد به الخاص بمعنى انها اذن لها ان تدمر شيء ولم يؤذن لها ان تدمر شيئا فطلق اللفظ واراد به ما دمر فإن الحسة جل على أنها لم تدمر السماء والأرض ومثال التخصيص بالعقل قوله تعالى الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء قال كل شيء هذا فهم فهم قال كل شيء الله يطلق عليه أنه شيء قل أي شيء أكبر شهادة قل الله قل أي شيء قل لله اذا المسؤل هنا عنه اي شيء في سياق العموم اين ينطبق على الله وعلى غيره قال قل اي شيء اكبر شهاده قل الله فدلنا على ان الله تعالى يطلق عليه انه شي كل شيء خالق الوجود واضح هذا اذا الله خالق كل شيء والله يطبق عليه انه شيء هل دخل بالله قال دخل دخل دخل لكن العقل يدل على انه فرق هذا لا يريد عفد وعليه فإنما يقال أنهم الله خالق كل شيء مما يمكن أن يكون مخلوقا لله لأنه سول كله إما خالق ومخلوق والتبايل بينهما يدركه العقل التبايل واضح بينه فلا يرتبث ما لله خالق بما ليه المخلوق والعقل بالعقل إذا مثال التخصيص بالعقل قوله تعالى الله خالق كل شيء فقد دل العقل فقد دل العقل على فين العقل دل على ان ذاته تعالى غير مخلوقه معنى لو شيء يصف عليه ويتناوله ومن العلماء من يرى ان ما خط بالحس والعقل ليس من العام المقطوع يعني العام اطلق واريد به كل الافراد لكن المقطق ودي اما حس واما عقل من العلماء قد لا ليس من العام المقطوع يعني الذي دخله التقييد وانما هو من العام الذي اريد به الخصوص وهذا اصح انه من العام الذي اريد به الخصوص يعني ليس من التخصيص وافراد بعض افراد العام الى المقتول لم يكن مرادا عند المتكلم ولا المقاطع من اول الامر فهو غير داخل في العام اصلا لم يقل الله عز وجل ابتداء فضلا النطق والتكلم القول سبحان الله خالق كل شيء هو الذي تكلم بهذا فكيف يدخل نفسه ثم العقل العقل البشري يخرجه فلم فات عند ان الله خالق كل شيء لم يدخل ابدا والقول بانه او اتفهم لانه دخل ثم فكر العقل هذا فهم منطقي ابن مكتوب لم يكن مرادا عند المتكلم ولا المخاطب من اول الامر هو غير داخل في العاميه اصلا فلا يحتاج الى اقراءه وهذه هي حقيقة العام الذي اريد بالقطوف اين يوجد العام الذي اريد بالقطوف مجال والعام الذي هو مقطوف يعني قطفه هذا ليس مجالا بل هو حقيقة قبل التخصيص حقيقة وبعد الاقراض صار دال على بعض افراده اين يوجد الذي قطف مثلي في الا المعاهد صار بعض افراد اذا التفت عن النصب في جميع افراده الجواب له هل تعماله فيما بقي بعد التخصيص حقيقة أو مجاز محل نزاح والطوبة أنه حقيقة أنه حقيقة قبل التخصيص وبعد التخصيص وأما المجاز الذي هو مجاز أريد به خصوص اتداء فهو العام الذي أريد به خصوص اتداء فهو مجاز على الصحيح وأما التخصيص بالشرع وأما التخصيص به بالشرع وعليه ليس عندنا مخصص يسمى حساً وليس عندنا مخصص تم عقلا فيما ذكره المسلم يمكن أن يطال كما طال بعضهم أنه قد دل العقل على تفتيح كل نص فيه أمر أو ناهي بالصبي أو المجموع أقيموا الصلاة أقيموا هذه مسياغ العمور وهي مهمة تركها نصلي اقتصارا أقيموا الوضع هذه مسياغ العمور يدخل فيها كل مقابلة ولذلك كل هذه النصوص تشمل المؤمن المسلم والكافر فإنهذا انتقل المسلم ودخل الكهنة والمسلم منه الصبي ومنه مجنون ومنه بالغ ومنه عاقد ومنهم غير ذلك هل كل المقاطبون بهذه الصيغة عقيمة؟ جوابوا لا الصبي خرج ليس مقاطب وليس مأمورا لأنه تكليف والصبي غير مكلم وكذلك المجنون ليس مقاطب ما الذي جد على إقراضه من هذه الصيغة؟ صال العقل صال العقل هذا فيه شيء من الضعف أن يمكن أن يقول بل هو الذي يتعين في النص رفع القلم عن ثلاث وذلك منهم الصبيب والمزين وأما التخطيط بالشرع فإن الكتاب والسنة مرض بالشرع الكتاب والسنة كتاب والسنة فإن كتاب والسنة يخطص كل منهما بمثله وبالإجماع والسنة كده الكتاب يخطص الكتاب والسنة تخطص السنة فالكتاب يقصف السنه والسنه تقصف الكتاب ثم كل منهما الكتاب والسنه يقصف بالاجماع وبالقياس كل منهما يقصف بالاجماع وبالقياس اذا تقصف الكتاب بكتاب والسنه بسنه وكتاب بسنه وسنه بكتاب ثم كل منهما كتاب وسنه بالاجماع ثم بال مثال تختص الكتابه في الكتاب عن القران بالقران قول تعالى المطلقات اذا ربطت بانقصهن ثلاثه قرون قطه بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تحكم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تحسدونها اين العموم في الايه الاولى المطلقات المطلقات هذا جمع عليا بعن ومن غل هنا لأنه لا تأتي في المطلقات إلا كذا كذلك صح الاستثناء كذلك صح حلوله كل لغة كل محل أل أصدق كل المطلقة أو كل مطلقة إلا قصة بقوله إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمثوهن فما لكم عليهن من عدة وفي الآية الأولى قال يتربطن بأنفسهن ثلاثة قروع ثلاثة قروع هنا العجة بالحير ثلاثة قروع وهنا قال فما لكم عليهن من عجة تحتجون المطبلقة إما أن يكون مدخولا بها أو لا إن كان مدخولا بها عليذ يصطق عليها ثلاثة قروع يتربطن بأنفسهن ثلاثة قروع غير المكوول بها هي التي امي بها في ayat al-Ahzab اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن يعني من قبل ان يقلو بها فضلا ان يدر فاذا جمع دخلت بالآية الاولى فان لم يقع شيء من ذلك ولا خلوة خلوة جماع ايناذن خلوة نكاح ايناذن تكون الآية خاصة بالمرح اذا المطلقة التي لم يمسها زوجها ولم يخلو بها خلوة لكاح ليس عليها إذن والآية الأولى المطلقة اتقلت فيها من التي لم يمسها زوجها ولم يخلو بها حين إذن نقول تعارض عامل قاط فيقدم القاط على العام فنقول قوله تعالى والمطلقات يتربطن بها انفسهن إن ثلاثة قرؤ إلا إلا إذا كانت المطلقة لم يدخل بهذا الآن أينئذ عدة وتختلفة ليس عليها عدة ليس عليها عدة أولاة الأحمال تنح... تذلك مخصوصة ومثال تخصيص الكتاب بالسنة يعني يكون الكتاب عام والسنة قام حيات المواريد في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم أولادكم أدعم يشمل الذكر ويشمل الأنت يشمل المسلم يشمل الكافر القافر أي أنت لكن جاءت النصوص مخصصة للذكر مجلو حظره السيئين ونحوهما قصة بقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم إذن يوصيكم الله في أولادكم المسلمين أما الكافر الولد الكافر هذا لا يرث بالنقل مع كون قوله أولادكم هذا عام يشمل المسلم والكافر إذن قصة قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم بالسنة فالسنة قصة والكتابه وامتد تقييد الكتاب بالاجماع قوله تعالى والذين يرمون المحصنات كل من لم ياتوا باربعه شهداء فاجلدوهم 80 جلد اين صيغه العموم والذين الذين يرمون هذه صيغه عموم خص بالاجماع على ان الرقيب القاذف يجلد 40 والذين يرمون المحصنات ايا كان فان كان حرا او عبدا الذين يجلدون كم ثمانين جلد. هذا العبد. هذا عام. فالنصر عام. يشمل الرقيق العبد ويشمل الحق. لكن دل الإجماع على أن الرقيق ينصف له الجلد. عليك نكون عربعين. قلت بالإجماع على أن الرقيق القادس يجلد عربعين. فأفد مثل كثير من الأصوليين وفيه نظرون لتبوت الخلاب في ذلك ولم أدد له مثالا سليما. بمعنى أن التخصيص بالإجماع اكثر ما يكون بتعطيل وليس له فرع يعني يجوز ان يفسر الكتاب والسنه بالاجماع عدم الحاجه ان كلا منهما دليل شرعي واذا كان دليلا شرعي فالاجماع لا يكون اللقاء الاجماع لا يكون اللقاء لانه يكون اجماع على حكم قاطع يعني معين اين يدن يكون العام في الكتاب او في السنه مخصصا بالاجماع لكن هل له مثال او لا اشهر ما يكونون يقرون هذا المثال الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وبعضهم يذكر مثال قول تعالى يا ايها الذين امنوا جنود للصلاه يوم الجمعه فتعوا الى ذكر الله فانهم اجمعوا على انها لا تجب الجمعه للعبد ولا امراه يا ايها الذين امنوا دخل فيه المرء ودخل فيه العبد والاحرار رجالا ونساء اتفقوا بالاجماع بان المراه لا جمعه لها وكذلك العبد لا لا جمعه له على كل الأطحة اللي قال بأن الإجماء بذاته غير مخصص وإنما المستند مستند الإجماء هو الذي يخصص هذا الذي يترجح الله على وإنما قالوا بأن الإجماء مخصص لأن الإجماء دليل قاطع والعام دليل ظاهر في تقوط الحكم لكل فرد من أقاضي العام بطريق الظهور لا بطريق القطع فإذا التمع القاطع هو الظاهر قدم القاطع والصحيح أنه ليس بمخصص بل جادل على وجوده أما هو باعتبار ذاتني إذماء ليس مخصصا لماذا؟ لأنهم اتفقوا على أن الإذماء لا يصح أن يقام أو يقوم إلا بدليل يجب أن نستند على دليل من كتابنا والسنة وإذا كان كذلك حينئذ ليس دليلا بذاته وإنما أجمع على مفهوم الدليل قلوا مثلا هذا الدليل دل على مساله كذا اني اجمع على وجود الصلاه هل الاجماع مستقل عن النصوص ام انه متن لد الى النصوص الثاني اين اجد الدليل هو اقيم الصلاه اقيموا الصلاه متن الاجماع هو هذا النص مفهومه مقومه مدلوله هو الذي اجمع عليه ان اذا وجد اجماع ولم ينقل المتن ان يوجد هذا إن وجد حينيذي نقول هذا الإجماء ليس دليلاً بذلك وإنما هو, هو إجماء على الدليل المخصص سيكون تم مفهوم قد تفق عليه إذن الصحيح أنه ليس بمخصص بل دال على وجوده لأن الإجماء لابد له أن يستمد إلى دليل سيكون المخصص للعام هو الدليل والإجماء دليل على وجوده والله أعلم ومثال تخصيص الكتاب بالقياج قوله تعالى الزانية والزان فاجلدوا كل واحد ما منهما مئة جر clinic القصة بكياس العبد الزاني على الأمة في تنصيف العذاب تنصيف العذاب ورد في الأمة هذا بالنظر قصة القرآن بالقرآن قيس العبد على الأمة بجامع العبودية الربء حينها اليه القصة به قوله تعالى الزانية إلا الزاني هذا enough of Dr. الزاني هذا enough of Dr. الزانية هذا قصة بالقرآن الزاني هذا منك هذا خصة بالكياس خصة به فكيف حينئذ نقول هذا مقصوص بقياس العرض على الامت فينقض له هذا والصحيح انه لا يقفط الكتاب والسنه بالقياس لماذا لان القياس افتهاد جهاد طرع لم يرد لهونا على هذه الدعوه اين اذ نقل حكم الاصل او صحب حكم الاصل الى الفرع أين اذن قالوا هذا الفرع لأنه لا يسرح القياس من شرط صحة القياس أن يكون الفرع مجهول الحق هذا شرط لا يسرح القياس إلا إذا كان الفرع النبيل مثلا قيسه على خمراء أينئذن على الخمراء أينئذن النبيل إن مصح عليه بالتتار فتل القياس لأن القياس لا يكون إلى إنحاق فرع بآصر لعدلة جامعة للحق أينئذن لابد أن يكون الفرع مجهولا فإذا علم فتل القياس بمثل هذه الصورة التي يقال بأنها يقصد عموم من الكتاب السنة بالقياس نقول العموم دل على ذلك الفرج الذي ألحق بأصل قياس فمثلا قوله الزانية والزاني الزاني لفظ عام يشمل ماذا؟ يشمل الحر والعبد إذن العبد داخل في اللفظ أو لا؟ داخل في اللفظ فإذا جاء يقيس يلحق فرع بآصل منصوص عليه بالكتاب او مجهود منصوص اذا كيف يقيس اذا لا يتصور ان يقال بان الكتاب السنة يخص بي بالكياب هذا هو الصحيح ان كان اكثر الصدين على الخلاف اذا قص بقياس العبد الزاني على الامة بتنصيص العذاب الاقتصار على خمسين جلد على المشهور قص بأنه لا يخص الكتاب بي بالكياب ومثال تقص السنة بالكتاب سنة يخص بالكتاب هذا محل من زعبنا الصريين والجمهور على أنه يخص الصنة بالكتاب والواقع يشهد بذلك يعني وجود مثال صحيح يدل على ذلك قال تعالى وَلَزَّلْنَ عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ بِيَانًا بِكُلِّ شَيْءٍ فالقرآن مبيّن بكل شيء ومنه السنة مثال ذلك قول صلى الله عليه وسلم أمرك ونقاتل الناس الناس يضعان حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نقول هذا نص عام يعني لا يقبل إ لا يقبل لا جزية ولا غيره النقل قبل على هذا أمركم أن أقاتل الناس حتى يشهدوا فإن لم يشهدوا فالقتل والمقاتل المستمر هذا النقل لكن هل هذا الحكم شرعي هكذا؟ جوابوا لا لأنه خصة بقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون في الله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوثوا كتاب حتى يأكل جزية عن يد وهم صار حتى يؤخوا الجزية إذا قاتلوا الذين لا يؤمنون إذا قال حتى يؤخوا الجزية وما بعد حتى مخالف لما قبلهم بالحكم يعني فإن أعطوا الجزية كفوا عنه إذا أمرت أن أقاتل الناس حتى يؤخوا الجزية فإن أعطوا الجزية لم أمر بكثان إذا صار مخصصا ليه السنة ومثال تخصيص السنة بالثنى قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر فيما ما سوى طوله معنى الذي يعني أذعى كل ما سقطه السماء في العشر سواء كان على وثين وثين خمس عشر مئة في القليل وثين في ذلك الظهر ما قلت بقول ليت فيما دون خمسة أوك صدق إذن الوزء والوزقان والثلاثة والأربعة ليس فيها ذكاة وإنما الذكاء في الخمس وما صوت وأما قوله فيما ثقت السماء العسغة دعا يشمل القليل والكثير قصة بقوله فيما ليس فيما دون خمسة أو ثق فبقاء ودين أن أقل من خمسة أو ثق غير مراجم بالحكم فلا ذكاك قال الشكوة لم أجد مثالا لتخصيص السنة بالإسماء بمعنى أن الإجماع يخص السنة كمعنى أنه يخص الفتاة الفتاة قلنا لا يوجد له مثال واضح بي كذلك قلنا لم أجد مثال لتخصيص السنة بالإجماع ويمكن أن يعتبر حديثا بتعيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء إن الماء طهور لا ينجسه شيء الماء طهور مطلقا لا يتنجس ألبت ولو وقع فيه نجاسة فغيرت هذا ظاهر الله لذلك إن الماء طهور مطلقا ولو وطع فيه ما وقع ولو كانت نجاسة غيرتها أو لم تغيرها لا ينجسه شيء هذا خطة بالإجماع لأن الإجماع منعقد على أن الماء المتغير بالنجاسة نجس في إجماع في حدثة بأمامة لكنه ضعيف حينئذ نقول هذا إجماع ووقع تخصص سنة من الإجماع فذكره الشيخ نزك رحمة الله تعالى في الساقر لكن لو لم حضر. ومثال تخصيص السنة بالقياس قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مائة عام جلد مائة وتغريب عام خطة بقياس العبد على الامة في تنصيص العذاب والاقتصار على خمسين جلدة على المشهور ولا اذكر فيه مثل ثلاث ما سبق إذن الصحيح أن القياس لا يخص لو كتاب ولا الثنة وإن كان كثير من أهل العلم رونا أنه مخصص كما قال رحمه الله تعالى المطلق والمقيد المطلق والمقيد اضيف بعد العام الصاف لان بينهما شبهه لان المطلق يشمل العام والمقيد يشمل الخاص فتمت مناثه بين العام والمطلق اذ كل منهما فيه الشمول كما ذكرنا سابقا الا ان العام شموله دفعي بما لان كل الافراد داخله دفعه واحده وأما المطلق ففيه شمور وأموم لكنه بدلي يعني يتناول الأفراد على جهة البدل لا على جهة الجمع معا كحتى اللقين المطلق و المطيد عرف <متعامل> المطلق المطلق مطلق مطلق مطلق مطلق يطلق و مطلق نقول من ماذا تدور على معنى الانفكاك من القيد والتخلية والإسماء يعني شيء مرسل لنقي مطلق يعني شيء مطلق مطلقا العم هذا عن القي عن عن القي المطلق لغه ضد المقيد ضد المقيد وضد وضد يتميز بضدها تبين الاشياء وتتميز وصلاحا هن الصلاح الوطني ما جنع عن الحقيقه بلا قيد ما يعني لا يقيد جنع عن الحقيقه يعني لا على الافراد لا على الأفراد العاطل في اللغض أن يطلق وراث به مدلول هذا العاطل كل لغض يطلق وراث به مدلول يعني معنى إذ ما من لغض إلا وله معنى ثم هذا المعنى قد يكون موجودا في خارج الزهن وقد يكون وجوده وجود الزهن المطلق هذا لا يسهم إلا في فهم الكل والنجس اللهم افتحاد إذن ما ذلعت حقيقة يعني اللفظ اما ان يدل على شيء في خارج الذهن واما أن يدل على شيء في داخل الذهن عينين ما كان داخل الذهن قد يفهم وحده بدون قيد بدون بدون قيد مثلا اذا قيل الحيواني حيوانيه كان الحيوان ناقه كلمه كلمه رجل قد يدل على ذكرين بالغ من بني آدم قيب ذكر بالغ من بني آدم غير الذكر لا يطلق عليه رجل ما لم يكن بالغا لا يطلق عليه رجل ما لم يكن من بني آدم ولو كان بالغا لا يطلق عليه أن له رجل إذن لابد من هذا الشيء الثلاث إذا مفهوم اللفظ رجل مفهوم اللفظ معناه هل له وجود في الخارج عندما يتطور الدين هذا المعنى رجل بالغ با رج رجل يعني قلنا ذكر بالغ من بني ادم هذه القيود من حيث هي لا بالنظر الى زيد وخالد وعمر وجوده وجود الدين يعني لا وجوده في الخارج لهذا المعنى الا في ذهن افراد في ذهن افراده اذا قيد لانه لا يوجد في الخارج بمعنى انه لا يوجد من منحاز عن الافراد فعندنا زيد خالد وعمر لخله اي نذ نقول هذا افراد لمفهوم رجل هنا اذا الوجود عندنا شيء نقول هذا رجل وليس بزيد ولا عمرو ولا خالد لا الوجود هنا فكر وانما يكون وجوده في الدين فحتى وان في الخارج فيود في ذن زيد نقول زيد الرجل وعمر الرجل وليس عندنا رجل ليس بزيد ولا عمرو وانما يكون وجوده في الدين الالفاظ الدال على الحقيقه ووجودا ووجوده فإن يقول ما يدل على الحقيقه يعني على الماهيه على على الماهيه بلا قيد يعني من حيث هي هي يعني من غير اعتبار وصف زائد على الحقيقه حقيقه يعني ماهيه الشيء حينئذ نقول بلا قيد يعني دل على الحقيقه من حيث هي من غير اعتبار عارض من عوارض يعني من غير اعتبار اي صفه زائده على مجرد الحقيقه وهذا في الاصل ان ما يوجد في الذين ووجوده في الخالق انما يوجد في الذن الافراد فاذا قيل رقبه فتملكه رقب افراد في الخالق ليس له معنى في الخالق لنذكر المطلق عند ابن الحاجب وغيره لان تم خلاف بين المطلق والمثنى لكنه دقيق جدا ولذلك هو محذوف من الصرف يرجع الى فرخ الورقات الموسع المطول فقد وصلت للمساله هنا لكن عندنا الحاج ضروري ان النكره والمطلق للمعنى واحد اين المدلول النكره اسم نوع اسم شائع في جنس هذا نقول اسم الشائع في جنسه وجوده بالذهن فقط دون ان يزاد عليه اي قيد اين الوجود في القالب الا ان لم يكن افراد يوجد هذا المعنى في قلنا افراده فلا يوجد فإذا قيل أعطي رقبه نكون رقبه أو فتحرير رقبه رقبه من حيث هي المرض بها العبد العبد من حيث المعنى المبنوذ لهذا اللفظ موجود في الذهن لكن في الخارج لا يولد إلا في ظن أقاضي حينئذ اللفظ الدال على الحقيقة بلا قيد يكون وجوده في الخارج لكن في شخص واحد في شخص واحد بمعنى أنه يدل على قرض غير معين لماذا على قرض غير معين؟ لأنه لا يمكن أن يوجد في القارج إلا في ظن فرده إلا في ظن فرده وأما وجوده فيه لفرد هذا متعذف فرجادة قيل في العام أنه متناول لأثراد بوجود الأثراد في القارج وقيل في المطلق أنه يختص بفرده لأنه مطلق يعني معناه ذهني ولا يمكن أن يوجد في القارج إلا في ظن فرده لكنه غير؟ غير معين وإذا لم تكن حان قاوم أدوها <تصفيق> ما دل على الحقيقة بالله ولا قيده فقال تعالى فتحرير رقبة من قبل اي تمام الى الرقب على نكرة وجوده من حيث المعنى في الزهن تولد له في الخالج الا في ظن فرد واحد وهذا الفرد غير معين اذا ورد له افراد حينيذ علق الشارع الحكم برقبة واحدة ولم يحددها هل يزيد عظم خالد الاخرين حينيذ اللفظ الرقبة اذا ورد عدة عبيد مئة هذا ثم الثاني ثم الثالث ثم الى المئه كل واحد طالع لا ندخل تحت اللفظ لماذا لانه فرد من افراده لكن الشرع انما طالب بعتق رقبه واحده فاذا اعتق الاولى ان لم تنع ان تدخل الثانيه تحت ذلك اللفظ والله اعلم فخرج بقولنا ما دل على الحقيقه العام لانه يدل على العموم لا على المطلق الحقيقه فقط وخرج لقولنا بلا قيد المقيد خرج به المعرفه ذلك لانه تدل على الحقيقه مع وحده المعين المقيد كان كل مثلا تحرير رقمه مؤمنه رقبه نفث من الكافر والمؤمن عين المؤمنه نكون هذا مقيد هو مطلق ومقيد والمطلق غير المقيد مطلق غير مقيد فتحرير رقبه رقبه هذا دون قيد رقبا مؤمنه لكل هذا بالاطل هو مطلق لكنه زيد عليه وقت زيد عليه وقت تعريف المقيد نقول اذا نقول المطلق اذا اردنا تعريف اسهل نقول المطلق ما تناول واحدا لا بعينه هذه وهذه ما تناول واحد لا بعينه لا بعين الدعادة بالتبريس إذا كان مثلا لها طريقات سهل وعسر أبدأ بالتالي <تصفيق> نعم صحيح لأن كلها بالعلم لابد أن يتربوا على معاني الذكاء أحلامه العوام واشبه عوام لذلك من يكون عالم ولا يكون عالم من إذا كان ذكيا والذكاء قد يكون فطريا وقد يكون فسبيا ومن تكلف الألفاظ ببعضها يحيي لها تقوله ويثمره ان شاء الله إذن المطلق ما تناول واحدا لا بعينه فاضح هذا ما تناول واحدا لا بعينه يعني لا يطفق غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه باعتبار حقيقة شاملة لي لجنسه فلو رقب قد تناول فردا غير معين من جنس الرقاب جنس الرقاب وجوده هو وجود ذهني إذن نقول العام يستغرق أفراده أذرابه والمبنق يراد به فرد غير معين فهو لا يستغرق أفراده إلا على سبيل البدل إلا على سبيل الشموع فإذا قيل أكرم الطلاب شمل كل الطلاب كذلك كل فرد من أفراد الطلاب دخل تحت هذا اللعب أكرم الطلاب لكن لو قال أكرم طالبا اذالك ان اكرمه زيد انتنع اكرام عام خاطره طالبا اكرم طالبا متفوقا وملتزما في كل اخره اي واحد اخفى اكرمته انت فت اولاء انت فلت. اذا الفرق واضح اكرم الطلاب شمل كل الافراد واذا قيل اكرم طالبا فهذا فيه عموم من جهه انه لا يخف طالب بعين من كانوا شاع في جميع الافراد لكن لا يتناول افراد لا يتناول أفراد دفعة واحدة وإنما يتناول فردا واحدا فحك تعريف المقيد تعريف المقيد المقيد لغة المقيد المفعول من قيد قيد يقيد أو مقيد ما دعل فيه قيد من بعيد النهو والصلاحا هو المطلق لكن تزيد عليه بالقيد ما دل على الحقيقة يعني والماهية بقييد زائد على الحقيقة في قوله فتحرير رقبة مؤمنة مؤمن هذا وقف زائد على الراكبة هذا وقف في قوله تعالف تحرير رقبة مؤمنة إذن مدل عن الحقيقة بقييد ومعناه أن الم OCED يدل على الحقيقة كالمطلق كل منهما يدل على الحقيقة المطلق المقييد لكن المطلق بلا قيد والمقيد مطلق بقييد المقييد هو مطلق بقييد قي واما المطلق بدون قيد فهو كذا يعني مطلق بلا قيد فتحرير رقبه المؤمنه صار بقولنا القي تقيد المطلق اذا المقيد يدل على الحقيقه المطلق ولكنه يتناول معينا بسبب وصف زائد يدل على تقييده وتقليل صيغه فلما قال رقبه المؤمنه لم يعين الشخص نفسه الذي اخرج ماذا تحرير رقبة ترزع الكافرة ترز نعم لأنها مطلق بمعنى أنه لا يختص بكافر دون مسلم ولا بمسلم دون كافر ويسلق على أي فرد بقطع النظر عن وسطه مسلم أو كافر لكن لما قبل التحرقبة مؤمنة خرج الرقاب الكافرة إذن قد لنا الشيوع أو لا قد لنا الشيوع أول شائع في الكل في الكافر المسلم لما جاء تحليل رقبه المؤمنه قلل الشيوع يعني حقا لكن بقي شيوع ا في ضمن المؤمن رقبه المؤمنه اي الغطاء زيد او عمل خالص لذاته في شيوع العمل المطلق اذا عرفنا ان تم للنصوص ما هو مطلق وما هو مقيد العمل المطلق لا يجب العمل بالمطلق على اطلاقه الا بدليل يدل على تقييده اذا جاء نص مطلق ولا يوجد تقييده عائد ان نقول يجب العمل بظهر وهو انه مطلق من كل قيد فلا يقيد الا بنص والتقييد بالاستهاد هذا من باب التحكم بالراي والهوى ولا يقبل حتى القياس لانه كل مقط قطط هنا قلنا لا يقض بالقياس عن الطهيك ذلك المطلق لا يقيد بالقياس يجب العمل بالمطلق على اطلاقه دون ان يقيد الا بدليل ندل على تقييبه فإذا قيد أحينين رجعنا إلى المرض لأن العمل بمسيط الكتاب هو السنة واجه على ما تقتضيه دلالته حتى يقوم دليل على خلاق ذلك فالعصر أن يبقى العام على عمومه ولا يخط ببعض أفراضه إلا بدليل فإن لم يأتي دليل لقف بقي العموم على عمومه كذلك المطلق يجب إعماله في إطلاقه إلا بدليل فإن دل الدليل على تقييبه فإن يجن على العين والراجع إلا رجعنا إلىه الى الاخر ثم احوال المطلق المقيد قال واذا ورد نص مطلق ونص مقيد اين يرجع في لفظ في ايه المثل او حديث لفظ مطلق وجاء قيد في نص اخر هل كل مطلق يقيد بذلك القيد او ثم تفسير في العام هناك قلنا اذا كان الحكم مناسبا وخرج بعض افراد العام حين اذا نجمع بينهما نقول نحمل العام على القاف فيقصط العام بدليل القاف فيخرج الافراد الذي دل عليه لفظ القاف ونفط القاف ويخالف الحكم الذي رتب على العام هل واضح لدي لكن المطلق المقيد اذا جاء في لفظ مطلق وجاء في لفظ مقيد هل كل مطلق يقيد بذلك القيد او تم تقييد فتم تقييد محل اتفاق في عدم التقييد محله اجماع في التقييد كما مسائل مختلف فيه اذا ورد نص مطلق يعني نص مطلق في نص ونص مقيد يعني وارد بعينه نفسي هو لكنه مقيد في موضع لا في نفس الاصل قال وجب تقييد المطلق به يعني يحمل المطلق على المقيد اذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به بمعنى ما المراد بالتقييد المطلق بالمقيد يعني نقيد المطلق بقيد المقيد فانتم هذا المراد بهذا الكلام كله من اول الى اخير يعني نقيد المطلق بقيد المقيد المطلق فتحليل ورفض قيد المقيد مؤمنه الى ان ناتي للمطلق فنقيده بقيد المقيد فنقول بتحليل ورفض اي مؤمنه لانها جاءت في لفظ اخر مقيد تحمل المطلق على المقيد ان يقيد المطلق بقيد المقيد لكن ليس على اضطر قال هنا وجب تقييد المطلق به ان كان الحكم واحدا بمعنى ان الحكم المركب على المطلق هو عينه الحكم المركب على المقيد لم يختلف لم لم يختلف والا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من اطلاق او تقييد أنيكن إذا انتفقا التحدا في الحكم سواء Oneحدحد ا في السبب أم لا لا يunoسر إذا التحدا في الحكم له صورتان أن يتحدا في السبب أو أن يختلفا اتحاج السبب مثل ماذا اتحاج الحكم مع اتحاج السبب وحكمهما واحد وسببهما واحد مثال له وهو الشهر لا يطلب المثال هذا مثال فقط لا نكاح إلا بولي ولي نكاح ولينا لا نكاح إلا بولي مع حديث لا نكاح إلا بولي مرشد هل عندنا مطلق وعندنا مقيم أين المطلق مطلق ولي كنا قيم ولو مجنون لا مجنون خرج بالنسوط العام ولو كان شفيها أي إذا لم يعرف الله صلى حسنة دنت هذا على ثم تفيها عين لازم على النص الاول لا نكاح إلا بولي لا يشترط ان يكون مرشدا لماذا لكونه مطلقا جاء في النص الثاني لا نكاح إلا بولي مرشد اذا التفيه لا يصح ان يكون ولي عين لازم ماذا نقنع نقر الحكم واحد والسبب واحد السبب ما هو نكاح في هذا نكاح لا نكاح إلا بولي لا نكاح إلا بولي مرشد السبب واحد فالحكم واحد اذا مقيد المطلق او بولي بقيد المقيد فنقول لا نكاح ابي ولي اي مرشد لماذا لكونه جاء في ان الطلاق مقيد فالاول مطلق والولي والثاني مقيد بالرشد وهما متحدان سببا وهو النكاح وحكما وهو نفل النكاح لدى ولي يعني عدم صحه النكاح هذا الحكم فيحمل المطلق على المقيد هنا بواسطه رشد الولي على قول إن mind تھانا في السلام لص مثال ما كان الحكم فيهما واحدا مع اختلاف السبب الذي ذكرناه اتحدى الحكم مع اتحاد السبب لان سح Natalois de islam لا نكاح إلا بولي لان NKHAHtill Babylon Bishop اتحدى بالحكم وس�ب إذا اتحتى بالحكم واختلافا في السبب قال هنا مثال ما كان الحكم فيهما واحدا لد عليهما اختلاف السبب قوله تعالى في تشطرة الظهد فتحرير رقبة منه هذا مبتغل مقابل أي تم frosting وقوله في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة فالحقم واحد وهو تحرير الركبة لأنه رتب في الأول في الظهار قال فتحرير رقبة ورتب في القتل قال فتحرير رقبة الحقم واحد وهو وجوب التحرير تحرير رقبة والسبب مختلف الأول الظهار والثاني والثاني قتل والثاني قتل فالحكم واحد والسبب مختلف فبالاول ذهاب او في الاولى ذهاب وفي الثانيه نكه والحكم واحد وهو تحرير رقبه فيجب تقييد المطلق في كفاره الذهاب بقوله تعرير رقبه بالمقيد في كفاره القتل والا اولى يقال بالقيد في مقيد في كفاره القتل لانه مقيد بالايمان فإنئذ يشترط الإيمان في الرقبة في كل منهما أما في المقيد وإنكفارة القتل فبالنص رقبة من نص عليها الإشكال في ماذا في آية الظهار أما القاتل فهي منصص عليها أما الظهار هل نحملها على القتل أم لا هذا محل النزاع وأكثر رسولين على أنه يقيد للاتحاد في الحكم فإذا اتحدى المطلق والمقيد في الحكم وإذا اتحدى المطلق والمقيد في الحكم اتباع التفق سبباً ام اختلفا قيد المطلق بقيد المكسب على الصحيح. ومثال ما ليس الحكم فيهما واحداً. يعني ان اختلفا. اذا اما ان يتحدا حكما او يختلفا. المطلق المقيف. اما ان يتحدا حكما او يختلف. ان اتحدا حكما ذه كان المسالتين. مع اتحاد السبب واحتضاف السبب. ان اختلفا حكما. ومثال ما ناليت الحكم في مواضع قول تعالى والثالث والثالثة تقطعوا ايديها وقوله في ايه الوضوء فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرفق فالحكم مختلف هنا قاطع وهنا غسل فالثاني ما بينهما والثالث والثالث قطعوا ايديها هذا حكم وهنا قال فاغسلوا وذو حكم ايديهكم ايوا اغسلوا ايديهكم الى الماء هذا غسل هذا اذا اختلفت الحكمين تنفث بالحكم فالحكم مختلف والسبب مختلف ايضا فتقول قطع وبالثانيه غسل فلا تقيد الاولى بالثانيه فلا نقول اقطعوا ايديهما الى المرافق لان هذا مطلق وهذا مقيد فوجب حمل المطلق على المقيد لا نقول إذا اختلف السبب وجب إرقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد وتحمل اليد على كف ما بين الأطبع لا يعني تفكلها وأما قوله وأيديكم إلى المراضي يبقى المقيد على قيد ذات غسل وذات قطع فالعقم مختلف ففي الأول قطعن في الثاني في غسل فلا تقيد الأول بالثانية بل تبقى على إطلاقها ويكون القطع من الكوع مرطي لكث والغسل إلى المراقب فيعمل بالمطلق على إطلاقه وبالمقيد على تقييمه سواء اتحادات السبب أو الثلفاء قولنا ماذا اتحادات السبب أو الثلفاء في الماضي؟ الثلفاء طيب مثال اختلاف الحكم واتحاد السبب اوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا تنصحوا بوجوده ما يجئكم منه ما قوله في ايه نسها وايديكم من البراقه سبب واحد او لا اه لا, لا يا واحد اذا قمتم الى الصلاه تغسلوا ثم قال فلم تجدوا ماء فتيمموا وضي نقبه التيار اذا السبب واحد والحكم متفق او مختلف مختلف لان الاول وضوء والثاني هيه الفرق بينهما اذا اذا اختلف الحكم في المطلق المقيد سواء اتحدا سببًا ام اختلفا لا يحمل المطلق على المقيد لا يحمل المطلق على المقيد اذا اذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به في حاله واحده وهو النظر الى الحكم الى اتحدا واما اذا اختلفا فلا يحمل. المطلق على المقيد والصوره الاولى تحتاج صورتان اتحد الحكم في المتصل المقيد مع اتفاق السبب او اختلاف السبب ثم قال المجمل, المجمل و والمبين المجمل والمبين تعريف المجمل مجمل المسحون ان اوزملا يوزمل وهو مجمل وهو في اللغه المبهم من اجمل الكلام اذا ابهم والمجموع يعني الشيء المجموع ومنه أجملت الشيء إجمالاً أي جمعته من غير تفصيل أو من أجملت الحساب إذا جمعته وصلاحاً قال الشيخ خنا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره اللغة من حيث هو باعتبار جلالته على المعنى إما أن لا يدل إلا على معنى واحد اللغة لغة حيث جلالته على المعنى إما أن يدل على لفظ واحد فقط وإما أن يدل على معنيين فأكثر وهذا الثاني على نوعين إما أن يدل على معنيين فأكثر على السواء بمعنى أنه لا يترجح أحدهم على الآخر وإما أن لا يكون على السواء بأن يكون في أحدهما أظهر من الآخر اسمه كم؟ اسمه كم العيد اللغة إما ندل على معنى واحد فقط وإما أن يدل على معنيين فأكثر ثم إما أن يكون الدلال على السواء كل منهما مستوين لا يترجع أحدهم على الآخر وإما أن لا يكون على السواء ليكون أحدهم أرجع من الآخر اسمه ثلاثي اسمه ثلاثي الأول هو النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا والثاني ما زل على معنيين فأكثر على الثواه هو المجمل والثالث هو الظاهر إن حمل على ظاهره فهو الظاهر وإنه قيمة دليل وحمل على المعنى المرجح فهو المؤول إذن التعريف الأقرب والمشهور عند الأصوليين أن يقال المجمل ما تردد بين محتملين فأكثر على الثواه ما أي لغض تردد بين محتملين فأثر على التواء محتملين اخرج النص لماذا لان النص لا يدل إلا على معنى واحد اللي على معنى واحد ليس له الا محمل واحد على التواء اخرج ما دل على معنيين فاكثر لا على التواء وهو الضاع فهو الضاع اذا على التواء اخرجه الضاهر قلنا قال ما يتوقف فهم المراد منه على غيره يعني على امر صار إذا دل النفض على معنيين على التواء هذا لا يمكن أن تعمل به إلا إذا جاء خارج مبين ولذلك قوله تعالى وَنُقَلَّقَاتُ وَتَرَبَّصْنَ بِأَنْكُثِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ قالوا قُرُوء جمع كثرة لقرء فتح القاء أو ضمنه قالوا قرء وقرء إذن ذو الوجهان القرء له معنيان في لسان العراب على التواء ليس هو في أحدهما أظهر من الآخر فيطلق ويراد به الحير ويطلق ويراد به الطبق حيني يجن بل على معنيين ليس هو في أحدهما أظهر من الآخر بل على السواحي حيني كيف يعمل بهذا النظر لا ينسى أن يعمل بهذا حتى يرى ما يبينه من خالده لأن يرجح لأن المراد بالقروه هنا الأظهار أو الحيار اين زيد هل يمكن ان يعمل بالله دون دليل خارجي الجواب لا والاداب قال الشيخ ان ما يتوقف فهم المراد منه على غيره بمعنى لا تفهم المراد من القرو هل المراد بها الحياط ام الاقفار هذا محتمل ذا وذا اين زيد محتاج الى دليل خارجي لمقام ثاني معني فاثر على الفراش لا يفهم الا بشيء ثاني اما في تعيينه أو بيان خفاته أو محتالي ومثل هذه الأنواع لابد من مبيّن المرمش لابد أنه يأتي مبيّن وهذا مبيّن قد يوظّل ويعيّن أو يبيّن خفة أو المحتاج مثال ما يحتاج إلى غير في تعيينهم يعني ترضيح أحد معنى إيه؟ قولوا تعالى ومصنقات يتربطن بأنفسهم إن ثلاثة خروب فإن القرآة قر قر لن نشترق بين الحيض والطفر ويحتاجنا تعيين أحدهما إلى دليل وجاء الدليل أن أمراض به الحياة يعني إذن نقول هذا دليل مفصل وقد عين المراض بهذه اللغة والقروب لأن قروب هذا اللغة المشترق إذا أقراض به الحياة إذا أقراض به القرور على السواء يعني ليس هو في أحدهما أكثر استعمالا من الأمر أو متويان فيه جغة عرض يعني إذن لغم علم خشار الحكم على الأقراء أو الخروب فليد مقار إسمالاً يعني لا نفهم المرار لا نفهم المرار لا بد من شيء نفتر المرار وهنا جاء التحيير من من خالق ومثال ما يحتاج لغيره في بيان قفته قوله تعالى وعقيم الصلاة قامت الصلاة صلاة ما هي فلن كل فعل قوله كل صلاة نحتاج لما فلما قال أقيم الصلاة فإن وجود الصلاة عنه وأما الصلاة نفسها فهذه مهملة لأن ما يحتاج لا إلى بيان فإن تهزية إيطامة الطلاة مجهولة يحتاج إلى بيان وجعم بيان ومثال ما يحتاج إلى غير في بيان النفذار يقول تعالى وآث الزكاء آث الزكاء فإن النفذار الزكاة الواجئة لاب هذا دل على الوجود فحسب النفذار الزكاة الواجئة المجهول يحتاج إلى بيان وليس عندنا في الشريعة الحمد لله شيء يحكم عليه بأنه مجمل وليس فيه بيان وإنما هذا يذكر من أجل ماذا؟ من أجل بيان أن بعض الألفاظ رضع فيها إجمال فلا نقف معها فحد وإنما نجمع بينهم قد طاعد عاما في الحقيقات وفي غيرها بباب المعتقد وفي باب العمليات الهميات عمليات إنئذ لا ينظر إلى نقف لوحده فحد وهذا قطع تجد عند كثير من الفقاء المتأخذ يقف مع حديث في الوضوء مثلا لأنه أفضل حديث يقول هذا أفضل وإذا جاء زيادات منفردة جعلها معارض لهذا الأفضل يقول هذا صارف من بذات الأقيم لا ليس بفوابها في الاستواب أن كل حديث لو تعلكم به صفة الوضوء يوضع على طاولة الواحد ثم من المجموع نخرج بي صفة الوضوء هكذا في الصلاة وهكذا في الزكاة وهكذا في الصيام وهكذا في المعتقل فلا فرق بين هذا وذاك إذن ما يتوقف فهم المراضي منه على غيره إما في تعيينه أو بيان خفته أو مستهده وعلى التعريف الذي ذكرناه ما تردد بين محتمليه فأكثر على الثواب ويحتاج إلى شيء قارض مبين وذلك ثقم المجمل التوقف على البيان القارض يعني لابد أن ننتظر لا نعمل به لا يجوز العمل حتى يأتي المبين فلا يجوز العمل بأحد محتملاته إلا ببليل قارض عن لفظه لعدم جلالة رفض على المراد منه وامتناء التثبيث بما لا دليل علي بما لا دليل علي وكما ذكرنا أن أولا وجودته في حتاب وقت سنة تم مجمل غير مبين إنما جاء سريعة في بعض المواضع ألقاء مجملة وجاء بيانها في موضع آخر المبين تعريف المبين مبين حكذا من مفعوض هو ضد المجمل وهو لغة المظهر والموضح المظهر الموضح اضلاحا ما يفهم المراد منه ان باطن الوضع او بعد التبيين او بعد التبيين فهو مقابل للمبين النجم المعلى اي تحمل مراد منه وان المبين فيفهم المراد منه ان باطن واضح لاني يكون ابتداءا وان ان يكون مزملا فيبين هنا اذا المجمل مع المبين ثم مبين ثم المبجلاذا على ائمه باخر الوضع يعني ابتداء ابتداء اذا ياكد لفظ مبين او يقول مجملا وياتي مبينه حينئذ الى الامرين المجمل والمبين قالوا نقول عنه بانه مبين لكان ما يفهم المراد منه باخر الوضع او كما ووجب وعادل وظلم وخد فإذا أمر بالعادل أنه مزمن أنه مزمن هذا بإبتداء إذا حرم الظلم الظلم طابح بمعنى ذلك الثاني عرب إذا ليس بمجمن بل هو إبتداء مبين إذا إذا علق الأمر أو, أو الحكم السرعي على لفظ وهو معلوم من لغة العرب وليس فيه تردد لحيث المعنى حين يجب أن يقول هذا مبين بإبتداء هذه الكلمات ونحوها مفهومه باصل الوضع ولا تحتاج الى غيرها في بيان معناها فاذا امر بها الشارع العادل او نها عن الظلم حينئذ نقول الامر مبين بذاته ومثال ما يفهم المراد منه بعد التبيين قول تعالى اقيموا الصلاه هذا نحتاج الى الى التبيين ان من نصوص الوحي الكتاب وان من الثلث قالوا ان راي المول اذا كل حديث ورد في السنه مجاز عن النبي صلى الله عليه وسلم في صله الصلاحه ومبين لهدم علاج كل منهما نقول كل مبين اقيم الصلاه مبين كتبي مجافي السنه واد الذكاء عند الاقامه والاثاء كل منهما مزمل ولكن الشارعه بينهما صار مذمه بينه هذا تبين هذا هذا العمل المزمل قال يجب على المثلث عقد العزم على العمل بالمذمل متى حصل بينه لماذا؟ لأنه جاء به شر وما جاء به شر علق عليه الحكم وجب العمل به ينوي يعني حينيذ إن وجد البيان أو تأخر معرف البيان فيجب أن يعتقق بأنه يجب عليه أن يعمل بهذا المجد متى؟ بعد البيان إذن أولا يعتقق ثم إذا وجد البيان يتنبق مدرول النقد يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمزمن متى حصل بيانه والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لأمته جميع شريعاته أصولها وفروعها حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقيية جيدة وكان هاليا ولم يترك البيانة ولم يترك البيانة إذ الحادث إليه أبدا شريعة كاملة حمدها وبيانه صلى الله عليه وسلم له أحوال إما أن يقع بالقول أو بالفعل أو بالقول والفعل معا جميعا أو بالكتابة أو بالإشارة أو بالإقرار كل هذا هو وسائل الضيان حياته صلة كلها قولاً وفعلاً وطرقاً وإشارةً وكتابةً وحرباً وصباً كل ذلك ضيان للشريعة ولذلك نقول كما تأتي في لمحله أن النبي الصلاة كله مستدى الضيان فما كان من أمور الشريعة فهو من أمور الشريعة وما كان ما يسمى عند رسولهم بالعادات أو الطباء كذلك يأتددين ويأتددين لعموم الآية التي يأتددين فيه محللها مثال بيانه بالقول هذا كثير أفضل موقع القول إخباره عن أنصبة الزكاة ومقاديرها كما في, قول كن في من العشر. العشر من قوله الله سلطي من فقط السماء العشر عشر هذا إخبار بيانا من نجمى لقوله تعالى وآت الزكاة غيرها من النصوص ومثال بيانه بالفعل قيام بأقعال مناسك أمام الأمة بيانا من نجمى لقوله تعالى ورده على الناس حج الزيت حج هذا الحج مصفته مجملة طفل حج لابد أن يبين لنا كافية الحج عندئذ تبين النبي صلى بقوله وفعله فعله ذهاء وشيال الأخرين إن عرفها يرمينا عندئذ نقول هذه أسعال وقع الضيانا لهذا المجمل في القرآن وكذلك صلاة من قصوف على صفتها هي في الواقع ضيان بمجمل قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا بين قال وبيان القول والفعل معا ضيانه كيفيه ضيانه كيفيه ضيانه كيفيه الصلاه فانه قال بالقول كما في حديث المسيء في صلاه حيث قال صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاه فاستغل الوضوء مستقبلا قبلت مخبلا الحديث هنا وقع البيان بماذا بالقول وكان بالفعل أيضا كما في حديث سهل من سعدين السعدين رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قام على المندر فكبر وتبر الناس ورأى ضروا على المندر الحديث وفيه ثم أقبل على الناس وقال إنما فعلت هذا لتهتموا به هذا بالفعل ولتعلموا صلاةه إنئذ وقع بالقول والفعل معنى إذن الشريعة لا مجمل في أدل لم يغس النبي صلى الله عليه وسلم وثم في الشريعة ما يحتاجه الناس بما هو مجمل فلبيّنه إما بقوله أو بفعله وكل ذلك من السنن ولا يعارض منه المجمل كذلك يحصر البيان بالكتابة فالكتابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عماله أثنان البيات ومقاديرها ومقادير الزفاة ثمت بحديث عمر النحج وبالإشارة قولي صلى الله عليه وسلم الشهر وهكذا وهكذا وهكذا وأشار بأصابع عشر وطبضة بهاتف الثانية يعني تسعة وعشر شعر هاتف وهكذا وبالثالثة طبضة يعني تسعة و3 وبالتقريب كذلك اطراره الدال الذي تعالى اين الله قالت السماء طرا هو من الذين ما طلعت طابع انها فانها مؤمنه اذا المجمل هو ما يتوقف فهم المراد منه على غيره بمعنى انه متردد بين معنى يؤثر على التواء ولا يفهم معناه اذا بدليل خارجي حينئذ اذا لم نجد الدليل وجب العزم على العمل المدلول لانه شاهد او فهمت المراد اولى فإذا جاء الكليل المبين الموضح نقل صنفنا من قرآن أو من سنة بأي وجه من أوجه طيان السنة إلى ذلك نقول وجب العمل المسؤول لذلك المجمل ثم قال الله تعالى الظاهر والمؤول تعريف الظاهر الظاهر والمؤول على ما سبق طيانه إذا زمن النظر معنيين فإن أن يكون على السواق هو المجمل وإن لم يكون على السواق بينئذ يكون في أحدهم أظهر من الآخر أي لذي الأظهر هذا يسمى ظاصر والآخر يسمى ماذا إن حمل عليه اللفظ لأن جعله ومدلول اللفظ يسمى مؤولا أو الذي عنه شفاهم الأسد لفظ الأسد الأسد لفظ الحيوان المختلف وله معنى آخر ليس بأظهر وهو الرجل الشجاع لذي نكون حمل الأسد على الحيوان المختلف حمل على ظاصره وحملوا على الحيوان على رجل السقاء على حمل على غير ظهر يحتاج الى قريل هذا قريل تعريف الظاهر اولا الظاهر والمؤول النص المصنف سبح الله تعالى النص انه لابد من ذكر لابد من من ذكر النص لو ما كان التشكو والذهوب منه نفطه الضبيه وراتها اي رفعاته واظهرت ومنه, نفط ومنه نفطه العروض وهو الكرسي الذي تجلس عليه لأجل ظبورها وفي الصلاح ما يفيد بنفسه من غير احتمال يعني لفظ يفيد بنفسه دون حاجة إلى جليل القالب بل هو بنفسه تن على المهن المراني من غير احتمال ما يفيد بنفسه على أقرد المشترك من غير احتمال أقرد الظاق في قول جدة عشرة ثامث احتمث لو قال عشرة تلك عشرة ألا أطلق حمله على ظاهره لكن يحتمل أنه من باب التجوز فأطلق القلب وراجع به الجزء ثم تقول عاش قام الليل وراجع بعضه هذا يمكن لكن لما قال كامل هذا التوكيد دلنا على أن هذا الأمر تذالي قوله في أربعين شاتاً شاتاً أربعين شاتاً شاتاً أربعين هذا الأمر إن إذن لا يحتمله لا يحتمل غيره ثمه أنه يطار إلي ولا يعدل عنه إلا بلا يجب العمل بالنص الذي لا يحمل غيره ولا يعدل عنه الا بالنص الا بالنص اما الظاهر فكان هناك ظاهر لغه الواضح هو زي الواضح والبيدي ومن ظهر الامر اذا اتضح كنت والمشهور عند الاصوليين انه محتمل معنيين هو في احاديهما فقط محتمل معنيين يعني نقبل يحتمل معنيين هو في, في أحد هذين المعنيين أرغر من الأرض فإذا أصلقاً طرف إلى هذا المعنى الأرض إذا أصلق في الثاني عرب للتعمال انطرف إلى هذا المعنى المتبادل فالأسد كما ذكر ما احتمل معنيين فرج النص لأن لا يحتمل إلى معنى واحد هو في أحدهما أرغر فرج المجد لأنه, لأنه يحتمل معنيين على الثراب هنا تجالد الصدق مع المزمه يكون يحتمل معنيين اكثر لكن هو في احاديه معظ يعني لا هذا الصواب وهنا عم نحوذ قوله ما زلنا بنفسنا على معنى الرازق ما احتمال غيره كنا قد ثبت تعريف الرازق ما يعني نفسنا كنا بنفسي يعني لا بقيد خارجي على معنى رازق ما احتمال غيره اذا طلع على المعنى احده مراتب والسام غير راضح وانما قدم الراضي لانه هو الذي يدي محل اللفظ ظاهر عليه الى ان كل لفظ يحتمل معنيين لا تاتي تقول هذا يحتمل كذا وكذا قل هذا في هذا المعنى ظاهر الى ان لا يورد اضطراب على الاخذ بالظاهر بالمعنى الذي ظاهر هاتين ظاهر مثال قوله صلى الله عليه وسلم أصدأوا من لحوم الإبن تواضأوا هذا له معنى اللغوي وهو نظافة وله حقيقة الشرعية هو حقيقة الشرعية تواضأوا من لحوم الإبن يحتمل هذا وذا يحتمل أن قوله تواضأوا يعني أنك يمتدوا وتنظف ويحتمل أن المراضيين فهارة الشرعية لو دورنا عرضنا إذن يحتمل هذا وذا أيهما أبقى فهارة الشرعية لان السارع انما الذي تعلل انما بحث بين الشرع ادرك قد يحتمل ان يكون كلامه بين دلاله على شرع او على غير الشرع في مدحه هنا يحتمل انه سواء يعني نسله من قوم الابن ويكون المعنى فيه ارشاد قبل نفوض حمله على المعنى الظاهر الذي هو موضوع الشرح قوله فان الظاهره من المراد بالوجود اثر الاعضاء الاربعه على صوره الشرعيه دون الوضوء الذي هو النظافه عمل بعض على, على النظافه او حمل مرضو ابو دمي من دبي فقال جده المدن بنفس على المعنى المثبت لانه لا يدل على المعنى بنفس اي يدل على معنى ما دل بنفسه على معنى فالمفترض المث لماذا لانه لا يدل على المعنى بلا ويدل على المعنى بالاي هذا اللي على المراد يعني المثمل له معنى لاثبت ان الكاتب عمله في معنى و دون الاخر ان ايد يدل على المعنى, المعنى بنفسه او بغيره والمطلقات ترفقنا بانفسهن ثلاثه قرون المراد هنا الحي طيب اذا كان المراد الحي اذا اضبط القرون هنا اريد به الحي دل النفض عن الحيث بنفسه أو بخارجه بخارجه هذا الذي عنه وقرجت قولنا راجح المؤول لأنه يدل على معنى مرجوح لولا قرينة يعني إذا حمل النفض على المعنى المرجوح بقرينة يسمى المؤول وهو الذي قابل الظاهر وقرجت قولنا مع احتمال غيره النفض الصريح لأنه لا يحتمل إلا معنا واحدا العمل بالظاهر ما حقمه العمل بالظاهر واذب الاصط نحو ان تكون ظاهريا الاصط ها الا اصط وان تكون ظاهريا ان تبقى مع ظاهر المعنى الاصط فان جلى دليل ترين بالواضح دلي على ان المعنى اوسع من اللفظ بطبيعه لكن هذا بده من دليل صرف ونحن مجرد عقليات متحكمات نقول هذا غير مفهوم. غير منطقي زين العمل بطاهر واجب إلا بالتفكير لنصرف عن طاهره لأن هذه طريقة ثلث ثبث ولأنه أحوط وأبرع للدمة وأقوى في, في التعبد والمكيان الله عزيز ورحمة الله بسمك